السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الراوي هذا لقاء الثاني مع قراءة مقامات الحريري وقد سبق وقرأنا مقدمة المقامات هذه المرة مع المقامة الأولى المقامة الصنعانية قال أبو القاسم الحريري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 أو أبيبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد رهيب محتوى على زحام ومعيد فورجت غابة الجمع لأسبر مجلبة الدمع فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شحنة الخلق عليه أهبة السياحة وله رنة الياحة وهو يطبع الأسداع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر فدلفت إليه لاقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده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 أما الحمام ميعادك، فما إعدادك وبالمشي بإنذارك فما أعذارك وفي اللحد مقيلك فما قيلك وإلى الله مصيرك فمن نصيرك طالما إقظك الدهر فتناعست وجذبك الوعظ فتقاعست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 أن تخشى ثم أنشدت تبا لطالب دنيا فنى اليها انصبابه ما يستفيق غراما بها وفرط صبابه ولو درى لكفاه مما يروم صبابه ثم انه لبد عجاجته وغيض مجاجته واعترض شكوته وتأبط هراوته فلما رنت الجماعه الى تحفزه ورات تاهبه لمزاينه مركزه ادخل كل منهم يده في جيبه فافعم له سجلا من سيبه وقال اصرف هذا في نفقتك او فرقه على رفقتك فقبله منهم مغضيا وانثنى عنهم منثنيا وانثنى عنهم مثنيا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 فأمهلته ريثما خلعن عليه وغسل رجليه ثم هجمت عليه فوجدته مثافنا لتلميذ على خبز سميد وجد حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ فقلت له يا هذا يكون ذاك خبرك وهذا مخبرك فزفر دفرة القيض وكاد يتميز من الغيض ولم يزل يحملق إلي حتى خفت أن يسطو علي فلما انخبت ناره وتوارى واره، أنشد لبست الخميصة أبغي الخبيصة وانشبت شصي في كل شيصه وصيرت وعظي احبوله اريغ القنيص بها والقنيصة والجاني الدهر حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيصه على أنني لم اهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصه ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصة ولو أنصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهل نقيصه ثم قال لي أدنه فكل وإن شئت فقم وقل فالتفت إلى تلمية وقلت عزمت عليك بمن تستدفع به الأذى لتخبرني من ذا فقال هذا أبو زيد الثروجي سراج الغرباء وتاج الأدباء فانصرفت من حيث أتيت وقضيت العجب مما رأيته إلى لقائنا آخر مع الراوي ودونتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته